بسم الله الرحمن الرحيم لا أقدم بهذا البلد وأن تحلم لا قدر خلقنا الإنسان في كبده فيحسب ألا يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالاً لفداً أيحتب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهبيناهم نجدين كَلَّا كَانَ عَمَّا لَقَوَّتْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا اللَّقَوَبُ وَتُقْرَبَ فك <تصفيق> رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمن ذا مصربة أو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة